ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ ليجزي الذين أساثوا أهلنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفعال وحيش <تضحش إلا اللمان> إن ربك واسع الْمَغْفِرَةِ وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم, وإذ أنتم أجنة في بطون فهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ ليجزي الذين أساء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإن أنتم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم Uh, Father, ألا تذر وازرة وزرأه وَأَنَّهُ هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسى من نُطْفَةٍ إذا تمنى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْإِنْسَانِ وَأَنَّهُ هُوَ أَرْقَىٰنَا وأن قُلْنَا انه هو رب الشعراء وان انه ان ذاك ابن فما واسمع وَقَوْمَ نُوحٍ من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَعْلَمَ والمؤتس كذا هو هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون I'm oh. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم ازدجر حكمة باطغت، فما تغني النذب؟ يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خس عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشف مهطعين إلى الداع يقول الكافرون قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنود فدعى ربه أني مغلوب فانتصد ففتحنا أبواب and من <تصفيق> ولقد تركناها ايه فهل من مدك إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ فودٌ فَكَأَنَّهُ أَجَزُ نَو خَِّم مُطَاائرِ فَكَه فَكَنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت تمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ظلال وشعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمثنا أعيونهم فذوقوا عذابي ونرق ولقد صبحهم بك أراضا عذاب مستقبل فذوقوا عذابي ونذر ولا قد وحسرنا القرآن للذكر فهل من مدة ولقد جاء آل bièati بِآيَاتِنَا enwa en خو zzin mo خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبط أم يقولون نحن جميع Selll Sleep. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما استثقوا <تصفيق> قال الدكتور محمد كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر اللهم إن المتثيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فيها فاكهة أنخل ذات الأسماع والحبال العصف والريحان. والارض وضعها الأنام فيها فاكهة فيها فاكهة نخل ذات الأسماء والحب بذ العصف والريحان صدق الله العظيم